وعلى خاتم النبيين وشير المرسلين وعلى اله وصحبه و م ت ب ه م باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم ل ل ا ما ع ل م ت ن ن ك انت ا ل ع ي م ا ي م قال ا ل م ص ل ي والشارب رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في د ا ر ي ن و ا ل ا س ت ط ا ع ة مع الفعل وهي حقيقه ا ل ق د ر ة التي يكون بها الفعل ث موسوعه قلنا بالجملة ماذا كذا هي ل الله وإلا لازم الفعل بلا ه ذ ذم وإذا ا كانت أعراضا واجبا وقوء ت ط ا ع ة ق د ر ة ل ي ل م ا مر م ن ا م ت ن ا ء ب ق ا ا ء ل أ ع ر ا هذا ض د ل ي ل ل ن ا ع ل ى ا ل م ت ا ل فهمتم ذ ا د ل ي ل ا ل آ ن ف ي ه إيراد ف إ ن قيل لو س ل م ا س ت ه ا ل ة بقاء ا ل أ ع ر ا ض على ما ي ق و ل ه ا ل أ ش ع ر ي ة ل أ ن بقاء العراضي أ ن د ن ا مستهيل على ا ل رجل ا في م ذ ه ب ن ا بقاء ا ل أ ع ر ا ض في آ ن أ ك ث ر من آ ن واحد مستهيل ل أ ن نسلم ا ن هذا نقول يعني نعترف بهذا الكلام لو س ل م ا س ت ه ا ل ة بقاء العراض أ لكن فلان ز ا ع ا حَتَّى ولكن و سَلَّمْنَا ل لن ا ز ا ب ي ن ن ا و ن هناك افضل من ك ا تَجَدُّدِ ا ل أ م ث ا ل هذا م م ك ن أن ي ت ج د د بعد ذهاب السوادي ذهاب أ ن ي أ ت ي س و ا د جديد ه ل هذا م س ت ح ي ل ليس م س ت ح ي ل ا ل م س ت ح ي ل أ ن ي س ت م ر ا ل س و ا السابق د ه ذ ا م س ت ح ي ل على من ذ ه ب ك م عما أ يأتي س و ا د جديد بعد سواد ا ل ق د ي م ه ل هو م س ت ح ي ل ن د ك م ل ي س م س ل م ي ن د ك م فنقول ح ن ن ربما جاء صواب جديد كانت ا ل ق د ر ة م و ج و د ة طيب هذه ا ل ق د ر ة ا ل م و ج و د ة انقضت انتهت ممكن ياتي بعدها مثلها يمكن ان ياتي بعدها مثلها بهذا المثل وجد الفعل والقدره س ا ب ق ة فهم طبعا هذا كلام يعني غير مفهوم يعني غير معقول سنبين هذا ف إ ن قيل لو سلمه ا س ت ا ل ة بقاء ا لن ا ا ر ي المراد ب ان ل يكون هناك امر ة القدرة موجود ولكن س م ا س ت يجب ان ا ل يكون هناك ه امر موجود ا ل م ث فهذا الامر ل جم ومثل جم و الأمثال, الأمثال جمعه مثل وليس جمعه مثل ليس جمعه مثل في إ م ك ا ن لا نزاع في إ م ك ا ن تجدد ا ل أ م ث ا ل أ ن تتعترفون م ونحن نعترف ب أ ن ا ل أ م ث ا ل يمكن أ ن تتجدد بعد ذهاب ا ل أ و ل ما ي ت ج د د و ق ي ب ا ل ز و ا ل يعني اقيب ا ل ز و ا ل ا ل أ و ل فمن أ ي ن يلزمو قول في ل بدون ا ل ق د ر ة إ ذ ن إ ذ ا كان هذا ممكن اننا ع د و ي ن د ك م كيف تلزموننا انتم كيف تلزمون بوكو يفيري بلا قدرات لا يلزم هذا هذا يلزمون بما لا يلزم يلزمون بما لا يلزم لان الفيلو جدا بقدراتي ماهذا يلزم لان الفيلو جدا بقدراتي ماهذا يلزم لان الفيلو جدا بقدراتي السابقه ف ا ل ل ا ز م الذي أ ل ز م ت م و ن به باطل هذا هو ح ه ا ل كلام فمن أ ي ن يلزم إ ن كيف يلزم و ق و ل ف ع ل بدون ا ل ق د ر ة يعني و ا ل ا س ت ط ا ع ة كما أ ل ز م ت م و ن به هذا إ ر ا د و من من ا ل م ت ز ل ى على الاشعريا فلابد نرد ق ل ن ا نحن الاشعرى انما ن د ع يلزم و ذلك إ ن م ا ندعي نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ل ن نحن ل ح ن نحن نحن نحن نحن ل ح م نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ل ن نحن نحن ن ن نحن نحن نحن ن ل ن نحن ن ح ق نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن ي ح ن نحن ن ح ا نحن ن ي ن ن ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ن نحن نحن نحن الموضو سهل الموضو سهل لكن ا ل ع ب ا ر ة و ا ل أ س ل و ف ي ه ص ع و ب ة فلا بد من التركيز قلنا إ ن م ا ندعي ل ز و م ذلك يعني إ ن م ا ندعي لزومه و ق و ا ل ف ع ل بلا ق د ر ة ت و س ت ع ة إ ذ ا قلنا إ ن ا ل ق د ر ة س ا ب ق ة على ا ل ف ع ل إ ن م ا ندعي ذلك م ت ع م انما ندعي ل ز و م ذلك إ ذ ا كانت القدرات التي بها ا ل ف ع ل هي القدره السابقه فهم هناك ا ه ت م ا ل ا ن هناك ا ه ت م ا ل القدره ن ا التي وجدت بها ا ل ف ع ل القدره التي و ج د ف ي ه ا الصلاه مثلا ما هي ت ل ك ا ل ق د ر ة هناك ا ه ت م ا ل ا ن ربما هي القدره السابقه ة على هذا ا ل ا ه ت م ا ل ي أ ت ي هذا اللزوم لا الصلاه وجدت ب ق د ر ة س ا ب ق ة عليها فهي يعني بدون ق د ر ة وجدت ا ل ص ل ا ة بدون ا ل ق د ر ة ل أ ن ه ا س ا ب ق ة ا ل س ا ب ق ة يعني إ ن أ د م ت ا ل س ا ب ق ة م ن ع د م ة ل أ ن ه ا عرب العرب لا يبقى زمانين فهناك اهتمالان ماهما اما أ ن ه وجد ب ق د ر ة س ا ب ق ة عليه هذا ا ل ا ه ت م ا ل هو الذي نريده هذا يلزمكم م ع ن ا هو وجود ا ل ف ع ل بدون ي ق د ر ة و هناك ا ه ت م ا ل آ خ ر و هو وجد ا ل ف ع ل ب ق د ر ة مثل ا ل ق د ر ة ا ل س ا ب ق ة هذا ل ا ن دعي فهو م يجد ا ل ص ل ا ة بماذا بل ا قدرات بيا ي ق و د ر ة ش ب ي ه ة ن و ماثيلاتن ق د ر ة ا ل س ا ب ق ة هذا لنا ا ي ض ر و ل ا يضركم و لنا ك نحن ن دعي هذا و إ ن م ا ا ل ذ ي ن دعي أ ن ا ل ص ل ا ة إ ذ ا وجدت سلام ث ل ا ي ع ن ي إ ذ ا وجدت ب ق د ر ة س ا ب ق ة ولم يتجدد المثل ولم يتجدد المثل كلامنا في ه ذ ه القدر ة س ا ب ق ة و هي م ن ا ذ م ا هنا في هذا ا ل ا ه ت م ا ل ي ل ز م م ا ذ ا يلزموا ا ل ف ع ل بلا قدر ة هذا لازم بطل ا لا يمكن أ ن يكون أ ن يوجد ا ل ف ع ل بلا ق د ر ة كما بينا أ م س لماذا ل أ ن ا ل ف ع ل مقدور يعني معلول أ و مشروط いいで ن か متى في أي و ق لماذا لماذا لان ه ذ ا ك ا ن ت ا ل ق د ر ة ا ل ت ي ب ه ا م ل ف ع ل ه ي القدرة ا ل س ا ب ق ة ه ن ا ل ا شك أن ا ل ل ز و م موجود ه ن ا اللازم موجود ب ل ا شك ل م ا ذ ا ل أ ن ا ل ق د ر ة التي س ا ب تتعامل معها لوجود الفعل بها لوجود المنطقه وعما إ ذ ا هذا هو ا ل شكل ل ذ ي ن ن ل ا نريد ه وهو الذي ع و ر د ه علينا ا ل م ت ز ل ة وعما إ ذ ا جالتموها جالتموها لميرا ه ي ر ج ي ل ى ا ل ق د ر ة ا ل ق د ر ة التي بها ا ل ف ع ل فهي م ا ل ق د ر ة التي بها ا ل ف ع ل ما هي ليست هي ا ل ق د ر ة ا ل س ا ب ق ة بل هي المثل المتجدد المثل المثل, المثل و أ م ا إ ذ ا جعلت موها أ ن ت م المتزلى أ م ا إ ذ ا جعلت موها ل م ي ر ه ا إ ل ى أ ي ن إ ل ى ا ل ق د ر ة ا ل ت ي ب ه ا ل ف ع ل إ ذ ا جعلت م ا ل ق د ر ة ا ل ت ي ب ه ا ل ف ع ل ا ل م ث ل المتجددى يعني؟, يعني إيه؟ لذي س ت ا ب ق ة ل ي س ت ا ل س ا ب ق ة بل هي م ا ذ ا ا ل أ م ث ا ل ا ل م ت ج د د أو ا ل م ث ل ا ل م ت ج د د ama إذا جاءتموها المثل المتجدد المقارنة يعني المقارنة للفعل المقارنة لسؤال ل مثلا المقارنة للفعل هذا ليس إلزاما باطلا بل فيه مشكلة أخرى ما هي فقد يترفتم إذا قلنا بهذا الاحتمال الذي أنتم تريدونه أنتم تريدون هذا الاحتمال ال لكن فيه 山里の山里の山里の山里の山里の山里の山の山里の山里の山里の山里の山里の山里 تعرفون ا ل ن ز ا أ م ا إ ذ ا جعلتموها المثل المتجدد ا ل م ق ا ر ن ة ا ل م ق ا ر ن ة للفيل انا أ ض ي ف كلمات كلمات ليطلعها المراد أ ن ت و تكتبوها بعد ا ل آ ن بعد الدرس ربما يعني لا, لا تفهم ل أ ن هذه الكلمات يعني ب ا ل ن س ب ة لكم يعني م ه م ة جدا خاصه ة في قبيل الامتحان アマイザー・ ل م ーハー・ア ا ミセル・ムタジャディダー・アルミセル・マフウ ه サニー・ラブウェイ・ネス ل ナラナホー・マフウル・サニー・ジャアル・トモーハー・マフウル・アマイザー・アルトモーハーマフウルアマイザーアルト ا ل م ーアルミセル・ムタジャディダー・アルモカリナ・シフト・ウルミセル・アー・アルミセル・モカリ・モカリ・ ا マー ل リフィールリ・イエタラフトム・ハザ・ジャワブ・ إذا. イザ جعلتموها ماذا حصل؟ ا, ها, ا, ا أن لا ت ر ف ت م بأن القدرة التي بهالفعل لا تكون إلا مقارنة له. هذا ع ق ي د ت ن ا عنه. أنتم الآن إن قال ب ع ق ي د ت ه ع ق ي د ت ك م عقيدة ش ع ر ي ة بأن القدرة التي بهالفعل لا تكون إلا مقارنة له. له يعني للفعل. طيب، هذا أ و ل ا هذا الاحتمال الثاني. ا ل ا ه ت م ا ل ا ل أ و ل بينه ا ا ل ا ه ت م ا ل الثاني إ ذ ا اختارنا هذا ا ل ا ه ت م ا ل ي ت ر ط ب عليه أ و ل ا ان ن ك م ا ت ر ف ت م بعقيدتنا ما م ا ض ا ث م إ ن ا د ع ي ت م ث م ب ع د ذ لك هي نمت ا خ ت ا ر و ن هذا ا ل ا ه ت م ا ل ث م إ ن ا د ع ي ت م أ ي هل ا ا م و ت ز ل ة أ ن هلا بدلها أ ن هلا بدلها لها يعني بهذه ا ل ق د ر ة لهذه ا ل ق د ر ة التي بها الفعل قيمون أ ن ه لا بد لها من أ م ث ا ل س ا ب ق ة حتى لا يمكن الفعل ب أ و ل ما ي ه د ث من ا ل ق د ر ة فعليكم البيان ا ل آ ن يعني أ ن ت م اوردتم علينا شيء ما هو لو سلم ا س ت ه ا ل ة بقاء الاعراب ل ا خ ر هذا الكلام هذا إ ر ا د منهم علينا ただ、このは、このようなイラッドは、このようなイラッドは、このようなイラッドは、このようなイラッドは、このようなイラッドは、このようなイラッドは、このようなイラッドは、このようなイラッあは、このようなイラッドは、このようなイラッドは、このようなイラッドは、このようなイラッドは、このようなイラッドは、このようなイラッドは、このようなイラッドは、このようなイラッドは、このようなイラッドは、このようなイラッドは、このようなイラッのののののののの 私たち ن, ن, ن, ن, ى ي ن, ن, ن ا ل د の会話をし ن ه ださい。私たちは、私たちの会話をしてください。私たちは、私たちの会話をしてください。私たちは、私たちの会話をしてください。私たち ا 私たちの会話をし ا ください。私 ا ちは、私 ا ちの会話をしてください。ن たちは、私たちの会話を ن てください。私たちは、私たちの会話をしてくだ د い。私た ا は、私たちの会話をし ن ください。私たちは、私たちの会話をしてください。私たちは、私たちの会話をしてください。私 ا ちは、私たちの会 ا ل してくだ هذا ليس له د, لي ل, د لي لي ي ل ي こ هذا مجرد ج و ا 違うことがあったら、そんなに違うことがあったら、そん يقع في الواقع و ن ي م ب ان ي و ن هناك ا ي ا ل س و ا د ذهب ي ع ن ي ا ل ق د ر يجب ا ل أ س ا ب ان يكون ه ب ا ك ا ج ا ء ت ق د ر ة ج د ي د ة مثل ا ل ق د ر ة ا ل ق د ي م ة م ن ا ك ا م ج ا ء ت ا ل ذ ي قلت ن ي ك ن أ ن ا ك ا م ي ج ي ك ن ه ن ا م ان ك ن هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان ي س ل هناك امر ي ل ع ل يكون هناك امر يجب ا ي ك و ل هناك ا ل ر يجب ا ي ك م ا ل ب ي ان ي ع ن ي ع ل ي ك م أ ن ت ق ي م و ا ا ل د ل ي ل على أ ن ا ل امر يجب ان ي ب ا ل ف ع ل اما مجرد ا ل إ م ك ا ن لا يكفي لانه قد يزول عرغون ل ا يتجدد قد يزول ع ر ض و ل ا يتجدد مثلا ا ل ح ي ا ة ان ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا قلنا إ ن ه أ و ا ل ق د ر ة نفسها ا ل ق د ر ة إ ذ ا جعلناها ع ر ض ا انتفع أ و انتفت القدره هل يجب أ ن يتجدد دائما إ ن س ا ن ك ا ن ق ا د ر ا ً ا ل آ ن ع ا ج ز ا ل آ ن ع ا ج ز م ع ن ا ه إيه؟ ل م ي ت ج د د ا ل م ث ل ل م ي ت ج د د هذا المسلم يجعل ه ا ل ت ج د د هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا ا ل ل م يجعل هذا المسلم ج ع ل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل ه ا ل م س ل م ي ج هذا المسلم ي هذا ا ل م س م ي ج ا ا ل س ل م ي ا المسلم ي ج ع هذا ا ل م م ي ا ا ل س ل م ي ع ل ا ل م س ل م يجعل هذا ا ل م ل ي هذا ا يجعل هذا المسلم ج ع ل هذا ل م س ل م ج د د ا ل آ ن ص م يجعل ا ر ل م س ل أ ي ن ا بياضو لم يتجدد مره ثم بعد الم... بعد يتجدد مره ثم ت ج د د مره ث يتجدد مره ثم ي ت ج د مره ثم يتجدد مره ثم يتجدد مره م يتجدد مره ثم يتجدد مره م ي ت ج مره ثم ي ت مره ثم يتجدد مره م يتجدد م ه م يتجددد مره ثم ي ت ج د د م يتجددد مره يتجددد مره ثم يتجددد مره ثم ي ك م ب ا ل د ل ي ل ت ف ه م ي ت ه ذ ا ثم إن ج د د د ي ت م أنه ل ا لها بد ي ع ن ي لا ل ق د ر ة ل ت يمكن بها بد لها الفعل لا ن أمثال أمثال لماذا م سابقة سابقة؟ لا حتى ي ان ل ل بأول ف ع ما م يهدث من القدرة يكون ع ن ي ا ل ق د لك م المعنى ا ل صلاه الله ر في يوم الخميس ص ل ا ة الله في يوم الخميس القدرة عليها よみいつねん。 بان القدره لا يمكن الفيل ب ا ع و ل ما ي ح د ث س التي هي ق د ر ة الاثنين اول ما ي ح د ث لا يمكن الفيل ب ا ع و ل ما ي ح د ث من القدره بل يمكن بماذا يمكن بمثله بمثلها الفيل لا يمكن ب ا ع و ل ما ي ح د ث من القدره التي هي قدره يوم الاثنين بل يمكن الفيل بماذا بامثال هذه القدره التي تتجدد في يوم الخميس فهم هذا ما تدعونه لكن أ ي ن الدليل فعليكم البيان يعني فعليكم الدليل على أ ن ه لا بد من سبق ا ل أ م ث ا ل عليكم أ ن تقيموا الدليل على تجدد الأمثال. وجود تجدد تب... ا ل أ م ث ا ل وجود يعني أ ن تقلت ا ل آ ن ا ل ص ل ا ة التي وجدت في يوم الخميس وجدت بماذا بالمثل بمثل ودرا بالموجود في يوم الثاني لماذا طالما هذي هي صحابي صلاه وجدت بها بالمثل فالماذا تشتريت هذي ودود ه ذ ه القدره ما علاقه ت ا ب ا ل ص ل ا ة فالمون اصلا ة ع ل ا ق ت ه ا بالمثل ع ل ا ق ت ه ا بالمثل ما علاقه ا ب ي ه ذ ه القدره ف ل ت ق و ي م و ن عدم يعني ا ل ق د ر ة ا ل س ا ب ق غ غير م و ج و د ة كما نقول نحن ف ع ن ت ط ب ي ع ي ا ل آ ن يوجد الفيل بالمثل باشتراط أ و شرط وجود <تصفيق> ه ا ل ق د ر ة ا ل س ا ب ق ة هذا كلام بلا دليل بل هذا كلام باطل عليكم البيان إ ذ ن هكذا نرد على ا ل م ت ز ل ة على إ ر ا د ه م علينا نجيب هكذا كان هناك جواب آ خ ر من قبل بعض ا ل ع ل م ا ء ا ل م ا ت ر ي د ي ة هذا الجواب لا يرتضيه الشيخ التفتازني كان هناك جواب آ خ ر على المتزلتي في ب ي ا ن ب ط ل ا ن مذهبين من ط ر ف بعض ا ل م ا ت ر ي د ي ة هذا الجواب ليس مرضيا من ا ل ا د التفتازني ف إ ل ي ه يسير ا ل آ ن و أ م ا ما يقال أ م ا م ا يقال يعني أ م ا م ا يقول ه ب ع ض ل و لا معينا و هو ص ا ح ب ا ل ك ف ا ي ة من ه لا أ عرف من صاحب ا ل ك ف ا ي ة أ ن ا ب ح س ه ن ه لم أ ص ي إ ل ي ه ب ع ي ب ع ض ا ل مهشين قال هو صاحب ا ل ك ف ا ي ة يحتمل أ ن ه الشيخ ن و ردين ا ل صابوني ا ل ب خ ا ر ي يحتمل ا ح ت م ا ل الله أ ن ا إ ن ش ا ء ا ل ل ه ب ا ر ت أ ك د س أ خ ب ر ك م わがままゆかるわがまゆかるわがまゆか المذكور がまゆかるわ ا ل ゆかるわがまゆかるわがまゆかるわがまゆ ا ل わがまゆかるわがまゆかるわがまゆか ا ل ال ا まゆかるわがまゆかるわがまゆかるわが ا ゆかるわがまゆかるわがまゆかる يقول، لو فارلنا بقا ء ا ل ق د ر ة ا ل س ا ب ق ة إ ل ى ان ا ل ف ع ل إ م ا بتجدد ا ل أ م ث ا ل ي او ب ا س ت ق ا م ة بقا ء ا ل أ ع ر ا ض على م ذ ه ب غير ا ل أ ش ع ر ي ة لو فارلنا هذا جواب ه ل ى م ت ز ل ى لو فارلنا فارلنا م ا ذ ا بقا ء ا ل ق د ر ة ا ل س ا ب ق ة ب ق ا و ا ل ق د ر ة ا ل س ا ب ق ة كيف نفرلها ذ ب ق ا و ا ل ق د ر ة ا ل س ا ب ق ة غير ممكن مستهيل إ ذ ا كيف تفرله س أ ج ي ب كيف تفرله ا ل آ ن لو ف ع ل ن ا ب ق ا و ا ل ق د ر ة ا ل س ا ب ق ة إ ل ى أ ي ن يبقى إ ل ى ان ا ل ف ي ل تعرفون ا ل آ ن وقت الفيل أ ي و ه خميس يا و مثل الى ان ينفترموا ان القدرات الصالحه بافيتون الى وقتل فيل الى ان ينفترموا كيف ان يكونوا ينفترموا ان يكونوا ينفترموا ان يكونوا ينفترموا ان يكونوا ينفترموا ان ي ك و ا ينفترموا ان ن ا ينفترموا ان ي ك و ي ن ف م ا ان يكونوا م و ا ا ي ك و ا ي ن ف م و ا ان ي ن ا و ا ي ك ا ي ت ر م و ا ا ا م و ا ا ي ك و ن ن ف ت ر م و ا ا ن م ا ا ت ر م و ا ا م و ا ر م ه ذ ا يمشي على م ذ ه ب ي ن ا ولا م ذ ه ب ك م او ب س ت ق ا م ة ب ق ا ء ال ع ر ا ي ه ذ ا لا يمشي على م ذ ه ب ي ن ا ماشي او بستقامه بكا ال ع ر ن ا ماشي او ب س ت ق ا م ة بكا ال عربينا جواز او ج و ا ز ب ق ا ء ال ع ر ا ي ب ق ا ء ال ع ر ا جائز ب ق ا ء ا ل ع ر ا ي على غير م ذ ه ب ي اشعريا او المهم إ م اي ب مبيعدي ترك او بثيق تركه نحن ن ف ت ر ض أ ن ا ل ق د ر ة صعب كتار ん ファインカルヴィザワーズィウジュードルフィールヴィハーフィールハーレティルオーラファインカル م ィアルモー ن قالوا، قالوا ماذا؟ يجوزو ج و د الفعل يجوزو ج و د هذه الصلاه يجوزو ج و د الفعل بها يعني ب ال ه ذ ه ا ل خ د ر ة م ت ا ي ج و ز م ت ع ل ب ك م ب يجوزو يجوزو ج و د الفعل في ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى ا ل ح ا ل ا ل و ل ال ى يعني ال الأ يع يوم الاثنين يوم يندم و ا ث ن ى من الخميس ص ل ا ة يوم الخميس بل ا خ د ر ة ا ل س ا ب ق ة إ م ا بتدري ج الامثال و إ م ا ب أ ن ه ا بقي ا ة على ط ر ي ق ت ي ن المهم هذي ص ل ا ة ا لتي في يوم الخميس هل كان ب إ م ك ا ن ه ا أ ن ت ح د ث في يوم الخميس هل ك ا ل ص ل ا ة ا ل ت ي و ج د ت في يوم الخميس هل كان ممكن ان أ ت ح د ث في ي و الخميس لأن ا ل ق د ر ة موجود ة في ا ل ا ث ن ي ن ا ل ق د ر ة م و ج و د ة في يوم ا ل ا ث ن ي ن فبناءنا لهذا هل د و ج و د الصلاة في يوم ا ل ا ث ن ي ن كما ج و ت و ج و د ه ا في يوم المسند خ ي إما كما إ م ا ن أ ء و إ م ا هذا هو وأما ما ي ا ل لو ف ر ض ن ا بقى د وجدت في المسند إ م ا بتجدد ا ل أ م ث ا ل أ و ب ا س ت ق ا م ة بقايا العراض ف إ ن قالوا ف إ ن قالوا بجواز وجود ا ل ف ع ل بها مطا في ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى يعني في ا ل زمان الذي وجد فيه ا ل ق د ر ة أ و ل ا في ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى لو قالوا هكذا ف ق د ت ر ك و ا مذهبهم ل ي ليه؟ كذلك؟ ل أ ن ه م قالوا ا ل ق د ر ة م ق ا ر ن ة ل ل ف ع ل حصل ايه حصل قولهم إ ي ه الان ف ا ر ا ل خ د ر م ق ا ر ن ة ل ل ف ي ل هذا م ذ ه ب ن ا ف إ ن ق ا ل و ا ب ج و ا ز وجود الفيل بها في ا ل ه ا ل ة الولى أ ف ق ك ت ر ك و ا م ذ ه ب ه م لماذا تركو ا م ذ ه ب ه م ح ي ث جوازو ا م ق ا ر ن ة ا ل فيلي ا ل ق د ر ة أ و ل ل ق د ر ة هذا ا ح ت م ا ل أ و ل و هناك ا ح ت م ا ل ثاني و إ ن ق ا ل و ا ف إ ن ق ا ل و ا و إ ن ق ا ل و ا ف إ ن ق ا ل و ا كذا و إ ن ق ا ل و ا بمتنائه ق و ل لا ه ذ ه السؤال ا ل ت ي و ج د ت في يوم الخميس لا يمكن أن توجد يوم في ان ل ا ث ي ن مع و ج و د ا ل ق د ر ة في ي و م ا ل ا ث ن ي ن ف ه ما ل ق د ر ة ه ي ا ل ق د ر ة لكن ل ا في ع ل ج ب أن ي ح د ث في الخميس فقط ي ما ت و ج و د ه في ا ا ل ث ن ي ن عرفت ا ل ت م ا ل ثاني وإن قالوا ا م ي ع فعلي ن بامتنائه ي بالقدرة ا ل س ا ب ق ة و إ ك ن ي ق ا ل و ا ب الزمان يجب ان يكون لك ان ي ك و لك ان يكون لك ان يكون ل ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك م ن لك ا ل ت ك و ن لك ان ي ك ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك ن ان ي ك ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك و لك ان يكون لك ا يكون لك يكون لك ن يكون لك ان يكون لك ا لك ان يكون لك ان يكون ل ان ي و ن لك ا يكون ل ا ي ك لك ان ي و ن لك ا ي و ن لك ان يكون لك ان ي ن لك ان يكون لك ان يكون لك ا 私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれをれはそれを言うと、私 ترجيه بلا؟ ما الذي رجع وجوده في يوم ا ل م ي س دون الاثنين لا يوجد شيء مرجع س ا م و ن لزم التحكم و ترجعه بلا مرجعين لماذا ت ر ج ي ه بلا مرجعين اذا ا ل ق د ر ة بحالها لم تتغير ل أ ن ا ل ق د ر ة التي وجدت هي هي ا ل ق د ر ة التي في الاثنين وفي الخميس لا فرق في ا ل ق د ر ة لا يختلف حالها من حال إ ل ى حال إ ذ ا ا ل ق د ر ة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها معنى آ خ ر لماذا قلت هكذا ل ا س ت ه ا ل ة ذلك على ا ل ع ر ا ض ل أ ن ا م س ت ه ي ل أ ن يتغير ل أ ن العرب لا يقوم ب ه ما مانتغير تغير مانه ه عرب قام به ع ر قام به قام به ع ر ا م عرب قام ع ر ا م به عرب ا م ر قام ع ر ا م ه ق ا ه عرب قام به عرب قام به عرب ا م عرب ا م عرب قام به ع ر ق ل ق د ر ة أ ص ل ا عرب القدره اصلا عرب ما قام من ضمن هذه المطالب بسبب ان العرض لا يقوم, بال... يقوم بالعرض الجوهر لا يخلو من عرض هكذا هذه المطالب منها العرض لا يقوم بالعرض العرض لا يقوم بال... العربي. بل ا ع ر ض بل العرض يقوم بالجوهر فلذلك قلنا القدره بهذه ا ا لم تتغير اذ ا ل ق د ر ة بهالها لم تتغير ولم يحدث فيها م ع ن ى آ خ ر يعني يعني م ع ن ى آ خ ر يرجه م ع ن ى آ خ ر يرجه وجود الفعل في الوقت ا ل م ت أ خ ر هذا هو تصوير لترجه ي بلا مرجه ي تصوير ت ر ل ج ب لماذا ا ر ج ل م قلت ترجه ي بلا مرجه ل أ ن ا ل ق د ر ة و ا ح د ة لم تختلف ولم تتغير لماذا ل أ ن التغير مستهيل ل ا س ت ه ا ل ة ذلك ذلك يعني التغير والهدوء التغير وهدوء معنى ا ج د ي د مستهيل على ا ل أ ع ر ا ض المراد ب ا ل أ ع ر ا ض هنا ا ل ق د ر ة ق ا ئ فلم ا صار الفيل بها إ ذ ا كان ا ل أ م ر هكذا فلم ا هذا ب ق ي ة كلام المجيب ب ق ي ة كلام المجيب لما تريد ه صاحب ا ل ف ا ي م س و ه ا ا ل ف ي ل بها في ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة وفي ا ا ج ب و ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى ممتنيه س ي ت م س ؤ ا ل الجواب يعني, يعني ان ت م ق ل ت م وجبل ا ف ي ل في ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة وجبل ا ف ي ل في ا ل ح ا ل ة في يوم الثانيه وفي الحالات ا ل ث ا ل ي ه وفي الحالات الثانيه وفي ا ل د ر ة ا ل ت ي ك ا ن ت م و ج و د ة و ل م ت ت غ ي ر هذا جوابو ص ا ح ب ا ل ك ف ا ي ة قال سعودين تصدني وام ا م ا ي ق ا ل فهمت مكول بطولي هذا طويل هذا الكلام طويل هو ا ل م ق و ل وام م ي ق ك ا ي ف ف ي ه نظر ي ي ي جواب ي م ا جواب ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ا ي ي ي ي ي ا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ا ي ي ي ي ه ففي ه نظر لماذا نظر وجه ا ل ن ظ ر أ ن للموتزلتي ن ا ل ل م و ت ز ي ن ا للموتزلتي انا ل ت ر د ي د ي انا ل ل م و ت ز ل ي انا ل ل م و ت ز ت ي انا للموتزلتي ا ل ل م ت ز ل ت ي ا ن ل ل م و ت ز ت ي انا ل ل م و ت ز ل ي ا ن و ل ل و ت ز ل ت ي ن ا ل ل م و ت ز ي ا ل ل م و انا ل ل و ت ز ل ت ي انا للموتزلتي انا ل ل م و ا ز ل ت ي انا ل ل م هذا فإن ق ا ل و ا و إ ن ق ا ل و ا هو ت ر د ي د ا ن アル u マーアルザマーウンビ i マ u サーヒブルキファイアーエッターディドゥーラウォールインマントフォールユンキンウルフィーユフィーザマンイラウォールアウトフォールユンキンフィザマンイラウォールファイムウォールドゥーフィーヒナウドリマダリ y ンナハダニタディダンユンキンウルモータズィレターアニアンファスルアンフォマ 何を言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか ي ع ن ي ي ج ب أ ن ي ج ب أ ن ت ك و ن ا ل ق د ر ة س ا ب ق ة لك ن ه ل ي م ك ن ه ممكن ان ي ك ن ل م ا ن ه م ك ن ي ك ن ل م ه ممكن ا يكون لك م م ا لك ا يكون لك م م ان ن لك ا لك م م ان يكون ل ا يكون لك م م ن ا ي ك و لك ممكن ن يكون لك م م ن ا يكون لك ب م ك ن ن يكون ل ممكن ا يكون لك م م ن ان يكون ل ممكن ان يكون لك ن ان ي و ن ممكن ان ن لك ممكن ان يكون لك ن ل س ممكن لك م ن لك ممكن لك ا لك م م لك ن لك م م ك ك م ل م イン ا は ل أ ن القائلين بكون ا ل ا س ت ط ا ع ة ق ب ل ا ل ف ع ل لا يقولون بامتناء ا ل م ق ا ر ن ة ا ل ز م ا ن ي ة كما أ ش ر ت إ ل ي ه في الجواب ل أ ن ك في جوابك أ ش ر ت إ ما أ ن يمكن هدوسه هنا و إ ما أ ن يمتنع هذا لا يلزمنا ل أ ن ن ا لا نهيل لا نهيل م ق ا ر ن ة هذه ا ل ق د ر ة مع ا ل ف ع ل فقط ن ه ل ن ا ا س ت ر ط سبقها ل أ ن ا ل ق ا ئ ل ي ن بكون ا ل ا س ت ط ا ع ة قبل ا ل ف ع ل لا يقولون ب ا م ت ن ا ا ل م ق ا ر ن ة ا ل ز م ا ن ي ة و ب أ ن ه دوس ك ل ف ع ل ي ج ب أ ن يكون ب ق د ر ة س ا ب ق ة علي ه و ب أ ن ه دوس ك ل ف ع ر ل ي ن ماتوفرلين ان ع لا يقولون ب ا م ت ن ا ي كذا و لا يقولون ب أ ن ه دوس كلفيرلين ب أ ن ه دوس كل فعل يجب أ ن يكون ب ق د ر ة س ا ب ق ة و ب أ ن ه دوس كل فعل يجب أ ن يكون ب ق د ر ة س ا ب ق ة عليه لا نقول هذا أ و هم لا يقولون هذا بل يجوزون م ق ا ر ن ة ا ل ق د ر ة للفعل بالزمان ا ل ب ط ت ا و ب أ ن ه دوس كل فعل يجب ان ما تفعل ا ه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 أن تتقدم ا ل ق د ر ة على ي و م ان ل ا ث ي ن حتى ت ح د ث ا ل ص ل ا ة في ي و م ا ل ا ث ن ي ن نقول لا ه ذ ا بل ي م ك ن أ ن ت ح د ث ا ل ق د ر ة في ا ل ا ث ن ي ن و ا ا ل ل ذلك ص ة ف ي ي و م ا ا ل ث ن ي ن ف ب ن ه ذ ا خ ت صعبه في زمانه ويكون ث كل فعل ج ب أن ي ب ق د ر ة س ا ب ق ة ع ل ي ه ب ا ل زمانه ألبطت و ي م و ن ب ق د ث ا ل ف ع ل في زمانه و ث ا ل ق د ر ة م ا ت ن ة ب ج م ي ع ا ل ش ر ا ئ ه この女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女の女 اذا اقترنت بجميع ا ل ش ر ا ئ ط إ ذ ا اقترنت ا ل ق د ر ة بجميع ش ر ا ئ ط يعني بجميع ش ر ا ئ ط ا ل ت أ ث ي ر فعند ذلك تقارن ا ل ف ع ل ة يعني هذه ق د ر ة هذه ق د ر ة وهذه ص ل ا ة ا ل م ت ز ل يقول إ ي ه الله ر م ذ ه به القدره تصبح やに、つねありふるう、とそぶるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくる أ ن ت و ل ك ف ه م ذ مذهبنا م ذ ه ب ن ا إ ي ه أ ن هذه ا ل ق د ر ة يشترطون في التاثير ط ويجب ان لم ت ت خ ر ب ج م ي ع شرائط ا ل ت أ ث ي ر إ ذ ان لم ي ك ر ن ه ذ ه ا ل ق د ر ة ب ج م ي ع ش ر ا ئ ط ا ل ت أ ث ي ر أما إ ذ ا ا خ ت ت ر ن ب ج م ي ع شرائط ا ل ت أ ث ي ر ي ع ن يكون ي ف هذا ا و م و س ل م الشروط تتوفر والموانئ ترتفع ان ذلك يحصل الفعل فايمو ن م ق ا ر ن ا اما ا ل آ ن ا ل ق د ر ة ن ا ق ص ة ا ل ق د ر ة م خ ت ر ن ة بالموانئ م خ ت ر ن ة ببعض الموانئ غير متوفر فيه بعض الشروط فكيف يوجد الفعل فهم يعني يوجد هنا نار ويوجد هنا و ر ق ة لا ي ق ت ر ق مبلول فايمون النار سابقة وما ذلك لم يجد و ا ل ا ه ت ر ا ق سابقة النار وما ذلك لم يجد و ا ل ا ه ت ر ا ق لماذا ل أ ن ر ا ئ ط ا ل ت أ ث ي ر لم توفر ت ف ه م ت م هذا ك إ ذ ا ليس م ذ ه ب ن ا هكذا م ط ل ق ا كما ت ظ ن و ن نحن ل ا ن قول يمتنع م ق ا ر ن ة ا ل ق د ر ا بالفعل نحن ق و ل ه م ت ى إ ذ ا لم يتوفر جميع ا ل ش ر ا ئ ط عما إ ذ ا ت و ف ر ت ج م ي ع س ط ا ل ت أ ث ي ر ف ف ا ل ع ل القدرة مع ف ه وجود ا ل ق د ر ة مع ما كل ي ح ت ا ج إليه في ا ل ت أ ث ي ر معناه وجد الفعل معه. هذا ما نقوله يعني لا نمنع وجود الفيري وجود الفيري وجود ا ل ف ي ر ا ل أ و د ا ل ش الأول, الأول ف ي كلامك ف ي ج و ا ب ك أنت ف ي جوابك يعني ت ر د د بين الشفتين إ م ا أ ن ت ج و ز وجود ا ل ف ي ل مع ا ل ق د ر ة إ م ا أ ن ت ج و ز وجود ا ل ف ي ل مع ا ل ق د ر ة ف ق ا د ي ت ر ف ت م ب م ذ ه بنا فقد ها فكاد يترابط بمدها بنا لا هذا لا يزامنا نحن ن ج و ز وجود ا ل ف ي ل مع ا ل ق د ر ة なので、まずはそれを見ることができます。 و ل أ ن شفت ولان هذا ما تقال لان القائلين لان القائلين هذا إ ب ط ا ل ل ل ش ق ا ل أ و ل في الترديد في ترديد المجيد في ترديد المجيد ا ل آ ن المصنف يبطل أ و يشير إ ل ى إ ب ط ا ل ا ل ش ق الثاني الترديد ما هو و ل أ ن ه يجوز أ ن ي م ت ن ا ل فعله なしこさんに今んとじゃう visa を誘うてる、今の誘うてる、今の誘うてる、今の誘うてる、今の誘うてる、今の誘うてる、今の誘うてる、今の誘うてる、うてる、今の誘うてる、今の誘うてる、今の誘うてる、 ل ا ي ل ز م ن ا ا لانه يقول ل ن ان ت ر ي ه بلا م ر و ي ه ق ل ن ا وجد افضل ل ي و م ا ل خ م ي س ل م ر ي ا ا ل م ر تافر ه س ل ي ل ز م ه ق ي ا م ا ل ع ر ض ب ا ل ع ر ض ف أ ن ت م أنا أن عارف عدد م ع د و م ن ل ل ي ف ه م هذا ا ل ك ل ا م و ا ل ب ا ي ي س م ع و ق ي الباقي ن ا ل ل م ا هذا نمنأ ا ل م ي ء 何で言うと、何で言うと、何 ن 言うと、何で言うと、何で言うと、何で言 ل と、何で言うと、何で言うと、何で言うと、ا で言うと、何で言うと、何で言うと、何で言うと、何で言うと、何で言うと、何で言うと、何で言うと、何で言うと、何 ت ح ك と、لماذا؟ لأن هناك م ر ج 何 ا 言うと、何で ا うと、何で言 ه と、أ ن 言うと、何 التلفير توفر الآن يوم الخميس توفر يوم الاثنين ما كان في يوم الاثنين لم يكن هناك هذه ا ل 何で و う يوم الخميس توفر ت السرود لكن ي ل ز م ه شيء آ خ ر ما هو المفروض المفترض في كلام المجيد ا ل ق د ر ة ب ح ا ل ه ا ل م ت ت غ ي ر ا ل ق د ر ة ب ح ا ل ه ا ل م ت ر ه لفتره لفتره ب ا ل ه ا ل ف ت ا ل ع ر بهالها لفتره بهالها لفتره بهالها لفتره ب ي ا ل ه ا لفتره بهالها لفتره بهالها لفتره بهالها لفتره ب ه ا ل ه القدره ع ل اللابطه ا ل ع ل ي ر لا, لا. هذي اللازم ل ي صحيح س لماذا ل ق د ر ة ل ت ت غ ي ر ا ل ق <تصفيق> د ر ة ا ل ذ ي حصل ت و فرصه ر و ط ا ر ت ف ا ع ا ل م و ا ن ي ه ذ ا ل ي س ش ي ئ ان في داع ف ا ل ق د ر ة ف ه م ه ذ ا ل ي س وصفا ي ت ص ف به ا ل ق د ر ة ا ل ق د ر ة بهالها ا ل و <تصفيق> ن ا <القدرة> خ <تصفيق> ب ه ا ل ه ا ه شاي وناخذها خارجي حصل أ م ا أ ن ا لا يعنيني هذا ف ه م يعني لا يلزمني قيام العرض بالعرض بل حصل سوفر جميع الشرائط للتاثير ولذلك وجد الفرد في يوم الخميس <تصفيق> قليلا يعني <تصفيق> لكن في الامتحان يعني لا بد أ ن تفهم جيدا 私の言 و こ ول ال ال ل, ل أ ن ا و ل うことは、私の言うことは、私の言 إ ことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うこ ا ل 私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うこと ن 私の言う ي とは、私の ل うことは、私の言うことは、私の言うことは、私 ا 言 ا ことは、私の言うことは、私の言うこと ا 私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私 ا 言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言うことは、私の言う ي とは、私 ي 言うことは、私の ي うことは、私の言うこ ا は、私の ويجب في ثانيه اي يوم الخميس ويجب في الحاله ثانيه تقصد بياقي ويجب في الحاله انت تقول ثاني ما هي ثاني ومسانه ثانيه, ثانية؟ ويجب في الحاله ثانيه لتمام ا كلمه صغيره ما هي ثاني انت تحتاج اليها ويجب في ثانيه لماذا لتمام ا ش ر ا ئ ط لتمام اي اي اي اي لا يلزم ترجي بلا、مرجح. فانت ن تكمل ل أ ن ا ل م ص ن د بين ا ل ل ع كامل لكلام ا ل م ص ن ف يتكلم مع م ج م و ع ة من ا ل أ ق ل ا ل ف ي ت ر ك نصف ا ل ك ل ا م نصف لي و ن ص ف لكم و ي ج ب في ث ا ن ي ة ل ت م ا م ا ل ش ر ا ئ ط أ ي فلا ي ل ز م ت ر ج ي ه بلا م ر ا ج ه كما ادعى المجيد كما دعى المجيد ما عنا ل ق د ر ة هذا ب ق ي ة كلام السعد هذا كله كلام السعد من قبل المتزل على لسان ا ل متزله السعد يتكلم على لسان ا المت... ل متزله ل أ ن السعد يوافقهم في هذا فلذلك لم يرتضي هذا الجواب ف ه م و ن أ م ا أ ن موافقته مع المتزله مقبوله وغيرها هذا أمر آخر ه ذ امر أ آ خ ر ويجب ف ما انا مع أن القدرات ة لتي هي ص ي ف ه القدر ا في الحاله الثاني على السواي ئ هذا إ ي ساره الى انا هو لم يقوم على ب ل ع ض م في عربي ما انا ا ل ق د ر ة ا لتي هي سيفه القدر في الحاله الثاني في عثنيان وفي الحميش على السواي ينلفت غير اني فعلا زمنا في ع م العربي في العربي اذا ماذا هذا اذا ما لماذا غير توفر و شرائب توفر و شرائب, شرائب. ل ي س ق يام عربي باربي ع هذا أ م ر خ ن ر ج ي هذا مرون ر ج ي لاسف ل ا يلزم ق يام العربي بالعربي ل أ ن ا ل ش ر ط والمانيا ل ي س م ن أ و ص ا ف ا ل ق د ر ة ا ل ش ر ط والمانيه ل ي س م ن أ و ص ا ف ا ل ق د ر ة ح ت ى ت ق و ا ل ا م ع ر ب ي باربي ع و م ن هنا ذ ه ب بارلهم ع ومن هنا يا ومن هنا يعني أ ي و من أ ن ا ل ف ع ل ق د ي م ت ن و ل ا ن ت ف ا ء ش ر ط أ و و ج و د م ا ن ي فاين ا م ن ان ن ل ف ع ل ق د ي م ت ن و ل ا ن ت ف ا ء ش ر ط أ و و ج و د م ا ن ي ث م ي ج ب إ ذ ا تمشرعي و ا ر ت ف ع الماني ومن هنا ومن هذا السبب ذ ه ب ب ا ا ل ه م يعني ب ا ا ل ا ل أ ش ع ر ي ة و هو ا ل إ م ا م الرازي و م ع هو تفتازني في كتاب آ خ ر هو تهدي ب ت ه د ي ب الكلام لتفتازني ل س ا د هو أيضا من هذا ا ل ب ع ض فهم ومن ها هنا ذ ه ب ب ع ض ه م إ ل ى م ا ذ ا ذهبو ا إ ل ى أ ن ه إ ن أ ر ي د ا ل م ي ر ه ل ش أ ن ي إ ل ا نشانا ي ن و ر ي د ب ا ل ا س ت ط ا ع ة التي هو م ح ل نزاع الان نحن ا ل آ ن ن ج ا د ل م ا ل ومتزلع في م س أ ل ة إ ي ه ا ل ك ن هذا هو المستجد ان التأثير يكون هناك افعاله الشمس ا ل في المستجد ان ل يكون ر ا د و هناك م ت افعاله ت ع فالحق ا مالفعل 最後に、この時期の時期の時期の時期の時期の時 t の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時 t の時期の時期の時期 i n 期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期 h 時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の a 期の時期の時期の時期の時期の時期 القدره مع الفيل او ا ل ا س ت ط ا ع ة مع الفيل اراد هذا المعنى يعني أ ي م ع ن ى القدره المستجمعات لجميع شرائط ا ل ت أ ث ي ر إ ذ ا اراد هذا المعنى وهو الذي أ ر ا د ه ا ل أ ش ع ر ي ي م ك ا لما فهم الرازي فهم إ ذ ا اراد هذا المعنى صهي ل أ ن هذه القدره بهذا المعنى لا تتقدم على الفيل فهم مانع تقدمها الفيل يعني تقدمت الشمس و تاخر النهار アルガイマポルエンアシャンソパラアンシー。マタウジダナハバデヨメンアダガイマポル。ファイン、イダウウリダビルコダーティーアウビリシタティー、ハダルマナアラシアリハラダハダアラシアリアラダハダルマナ、ファラヨウロウ。ラティン、レイサワジブアニュリダブルモーティーリアルモーティーリヒナマカラアルコダラトサービカトナルフェリーアシャンソパリアトンカブレヨメン و ل ا ن ه ا ر ا ل آ ن ه ر ا ك م ع ن ى آخر غ ي ر ا ل م ع ن ى ا ل ذ ي ك ر ن هناك من ي هناك من ه ن ا من هناك من ي و ن ه ا ك من يكون ه ا ك ع ن يكون ه ا ك من يكون ه ا ك م يكون هناك من و ن ن ا ك م يكون هناك ا ك من ن هناك م ي ك و ه ذ ا ه ا ل من ن هناك من ي ك و هناك من ن هناك من ي ك ن ا ك ن ي ك ا ك من ي ك ن م يكون يكون ه م ي و ن ه ا ك من و ن ه ا ك م ي و ه ا ك من ي و ن هناك م ي و ه ا ك م ي و ن ه ن ا ن ي هناك م و ه ا ك ن ي هناك من ه ا ك من ي ا ك من ي ك و ا ك من ي ه ا ت ت ق د م ت ت ق د م قبل ي و م ي ن قبل س ن ت ي ن م ا ف ي م ش ك ل ة وماذا ل ل ك ي و ج د ان ل ل ف ع ي ل أ ن ه لم ي و جميع د ج ا ل ش ر او ئ ط أ جميع ش ر ا ئ ط ا ل ت أ ث ي ر إ ذ ا أ ر ا د ه ا ل م ت ز ل ي هذا المعنى وراد الحريق أ هذا المعنى هل ب ي ن ا ل ف ر ي ق ي ن خ ل ا ف ف ي ا ل ح ق ي ق ة هناك جميع الشعر ه ن ك م ت ع ر ف و ن ا ل ت ن ا ك جميع الشعر س و ل ن ا ك م ي ع ا ل ش ع هو ه ا ك م ا ل ش هو هناك ج م ا ل ت ع ر ق و ل ا ك جميع الشعر هو ج د ث م ا ن ي ة ش ر و ط م ن ه ا إ ي ه أن ي ك و ن يقول ل ز ان يكون و ا ه ق ا ئ م و آ خ ر قال ز ي د جالس لا ي ت ح ق ق ا ل ت ن ا ق ل ذ ي ق ا ل ز ي د قائم قال ز ي د ق ا ئ م ب ا ل ل ي ل ا ل ذ ي ق ا ل جالس قال زيد قال ز ي د جالس ا ب ل ن ه ا ر لم ي ت ح ق م ا ل ت ن ق ف ك ذ ل ك ه ن ا ا ل ش ه ن ا ما قال م ق ا ر ن ة م ع ا ل ي ر م هل المستجمعات لجميع الشرائد نعم هي م ق ا ر ن ة والحق أ ن ه ا م ق ا ر ن ة والموتزل لما قال س ا ب ق ت ه على الفيري اراد أ ن ه ا لم تستجمع الشرائد هل هناك تناقض ما في تناقض كل منهما على حق هكذا جمع النار هكذا حاول الامام الرازي أ ن يجمع بين شقطي الخلاف فالحق انها مع الفيل والا فقبله نحن نقف هنا ن ت ب هذا مكان آ خ ر و أ م ا م ق ن ا ء بقاء ا ل أ ع ر ا ض هذا إ ش ا ر إ ل ى من الصعب ن ص ي ر من الصعب صعب يشير إ ل ى ل و ف دليل مسكن ا ل أ ش ع ر ي ل أ ن ا ل أ ش ع ر ي تمسك بدليل ايه تمسك بمذهبه ا بدليل أ ن ا ل ع ر ا ل ا ي ب ق ى ز م ا ن ي ن أ ن ا ل ع ر ه ك م ك ا ن ه م ن ا ه ذ ه ا ل ق د ر ة إ ذ ا و ج د ت قبل ي و م ي ن و ج د ا ل ف ع ل ب ع د ي و م ي ن م س ت ي ي ل ل هذا ا ل م ك ا ل ذ ج ع ل ه ا ل م ا ن ا ل ذ ع ل ه ل م ا ن ا ل ذ ل ا ا ل م ا ن ا ل ذ ا ا ل م ا ن ا ل ذ ا ا م ا ن ا ل ذ ا ا ل م ن ا ع ل هذا ا ل ا ل ع ر ض ل ا ي ب ق ى إ ذ ا م د ا ر ا ل د ل ي ل ل هذا ا ل د ل ي ل يتأسس ي ب ن ى ل ي ي ج م ك ن ا ل ي ع ل ه م ا ذ ا ع ل ى ه ذ ه ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ر ه ل ا ي ب ق ى ز م ا ن ي ن سادو بنت ف ت ا ل لك ان ل آ يشير إ ل ى ا ل ل ه ف ي هذه ا ل ق ا ع د ة هذا المبنى أ س ا س ا ض ع ي ف من ق ا لا لك ل ل ع ر لا ي ب ق ى ز م ا ن ي ن ان ل ل ع ر لا ا يبقى ز م ي ن عليها إ ش ك ا ل ا ت كثيرة ع ل ي ه ا إشكالات ك ث ي ر ة إ ذ ا انهار ا ل م ب ن ى ا ن ه ا ر ا ل أ س ا س ي ع ن ي السقف ف ه ذ ا شاء الله يعني نتناوله غدا. أنا لا إن ي ع ن ن ن ي ت ا و ل ه غ د ا أنا ل ا أ ر ي د أن أ ط ي ب ك م ه ذ ا ا ل ق د ر ي ع ن ي يكفي 私は何を言 う, ういいか。私は何を言うか。私は何を言うか。私は何を言うは何を言うか。私は何を言うか。 يعني اجيب لماذا ا ل ت أ ث ي ر العادي ا ل ت أ ث ي ر ليس العقلي واخر د و ا ن ا الحمد لله رب العالمين